أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمَنَا آمِنًا تُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ هَلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا وكنا نَحْنُ الْوَارِثِينَ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 ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم لنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار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 له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا لا يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رايتهم إن شاء الله عليكم النهار سر مدني لا يوم القيامة من لا من الله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلات بصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هات برهانكم فقلنا هات برهانكم فاعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترضون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 ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في نر إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي يعلم يعلمن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا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 يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر لولا أن الله علينا لا خسف بنا ويك لا يفلح الكافرون تلك الدار لا خيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين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 من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا من الصالحات لن كفرا عنهم سيئاتهم ولا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَحْسَنَ الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لتشرك بِي مَا لك لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَإِن تَعَالَيَا عَلَيْكَ عَنْ أَمْرٍ فَقُل لَّهُ عِندِي سُلْطَانٌ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن دخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا فأذى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقول إن كنا معكم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 إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتاعوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر للا ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا لَهُ إسحاق وَيَعْقُوبَ وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطن قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أهنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل, وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا بعذاب الله إن كنت من الصادقين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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكل نخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أورقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثلا الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أُوَهَّنَ الْبُيُوت لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 أطلو ما أوحى إليك من الكتاب وَأَقِمِ الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون